صيح زينب يا علي حضر هذا زين من العرا سريع بكربلاء ليت السماء اطبقت على الارض وليت الجبال تدكدكت على السهل يا سيار يا على حضر لينا صيحت ياد يا بينا ولا وين اللي يحمينا بصوت يا حمل دخيل كل خوت مشتل وراح الكفيل لا وين العدن ابو جاب السعيل ابزع وشوف المصايب بينا ابزع وشوف المصايب بينا لينا يا سيادة يا على حضر لينا انس بينا ولا وين اللي يحمينا احضر الطبر كربله وشوف الشجره اشو جثه حسين ضلت على الثره البيت بحايم ومذره واحنا يا ابو يا شب متانين بمتعني يا ابو يا شب متانين يا حضر لينا صيحت سيادة يا عال حضار لينا انسي بينا ولاول اللي يحمينا ارمى بيت عم وقيت محيره من بعد الفجي عم يسره ابويا اللي شام مشيت مقدره وين رحنا ابويا وين وجينا وين رحنا ابويا وين وجينا صيحت سيادة يا لينا يحسينا بيا عيلي حضار لينا انسي بينا ولا ولي ليحمينا للمدينة من دخلنا يا علي مارعو خدري وهدكو محملي لا حمل عندو بقيل اضلولي ويا وصياط العدي تاذينا ويا وصياط العدي تاذينا لا يحسينا, يحسينا بيا لينا صيح سينا بيا عيلا حضار لينا انسي بينا ولا ولل يحمينا بويا من بعد السبل طوف كربلة انا رديت حزينة مع العيلة وانضرت ساد اخوت مشتلة الشغر قلبه زاد بويا ونينة الشغر قلبه زاد بويا ونينة, ونينة سينا بيا عيلا حضار لينا صيحت سيادك يا عال حضرنينا انسي بينا ولا وين اللي يحمينا اما من صحت بحزن بعش فيد يا عم لا توين قوم شد الحلو اقصد الدفن قلبك على اللي الله يعينه قلبك على اللي صار الله يعينه صيحت سيادك يا عال انسيبنا ولا ول اليعمينا الهندسه الصوتيه علي السعيدي التوزيع عامر الطائي اداء الرادود الحسيني سيد حسين الموسوي الكلمات للشاعر الحسيني ضياء العقيلي